بوك تو طنبهي نالغو أربعة وتسعون أربعة وتسعون ساموة چيام بوكتي حروف العطف واحد حروف العطف واحد برشم آغن تباركو آغن دي انتظر حتى يتوقف المطر انتظر حتى يتوقف المطر نين पूर्ति చేసేంతవరకు ఆగండి انتظر حتى انتهي انتظر حتى انتهي ఆయనే వెనక్కి వచ్చేంతవరకు ఆగండి انتظر حتى يعود انتظر حتى يعود నా జట్టు ఆరే వరకు నేను ఆగుతాను. انتظر حتى يصبح شعري جافا. انتظر حتى يصبح شعري جافا. సినిమా అయింత వరకు నేను ఆగుతాను. انتظر حتى ينتهي الفيلم. <تصفيق> انتظر حتى ينتهي الفيلم. ట్రాఫిక్ <تصفيق> లైట్ గ్రీన్ అయ్యేంత వరకు నేను ఆగుతాను. انتظر حتى تصير الاشاره خضراء انتظر حتى تصير الاشاره خضراء مير سلول لو اپඩු వెల్తున్నారు متى ستسافر للاجازه متى ستسافر للاجازه بيسبه كلام سلولك انت مندينا حتى من قبل الاجازه الصيفيه حتى من قبل الاجازه الصيفيه اعونو ويسوي كلام سلولو مدلا بكم دي نعم حتى من قبل ان تبدا الاجازه الصيفيه نعم حتى من قبل ان تبدا الاجازه الصيفيه چاليكالام مدلا بكم مونبي باي كابوري باج چي يندي اصلح السقفه قبل ان يبدا الشتاء أصلح السقف قبل أن يبدأ الشتاء. میر باللمندو کوچنے মুনিপে, మీ చేతుల్ని శుభ్రం చేసుకోండి. اغسل يديك قبل أن تجلس إلى الطاولة. اغسل يديك قبل أن تجلس إلى الطاولة. میر బయటକୁ వెళ్ళక మునిপে, మీ కిటికీలను మూసివేయండి. ఆహลก النافذه قبل أن تخرج. اغلق النافذه قبل ان تخرج. مين ينتكي اطبوا ستارو؟ متى ستاتي الى البيت؟ متى ستاتي الى البيت؟ كلاس تراتا هل بعد الدرس؟ هل بعد الدرس؟ او نو كلاس اي بين تراتا نعم بعد أن يكون الدرس قد انتهى. نعم، بعد أن يكون الدرس قد انتهى. عينك برا ما دانجاريقنا ترواتا، إنكا أنا بانيشي إليك بو يارو. من بعد ما حصل له الحادث، لم يعد يمكنه أن يعمل. من بعد ما حصل له الحادث، لم يعد يمكنه أن يعمل. ఆయన ఉద్యోగం పోయిన తర్వాత ఆయన అమెరికా వెళ్ళారు. من بعدما فقد الشغله ذهب الى امريكا. من بعدما فقد الشغل ذهب الى امريكا. ఆయన అమెరికా వెళ్ళిన తర్వాత ఆయన ధనవంతుడయ్యాడు. من بعدما ذهب, بعد ذهب الى امريكا اصبح ثريا. من بعدما ذهب الى امريكا اصبح ثربا.